وللله الأسماء الحسنا فدعو بها وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تسعة وتسعة اسم من اسما من